بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م رء كتاب أ ح ك م ت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير

الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا إ ل ي ه يمتر

يبتعكم متاعا حسنا إ ل ى أ ج ل م س م ى و ي ؤ ت ك الذي فضل فضله

وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير

الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون

انه عليم بذات الصدور وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها

كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض في ستن

私たちはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えた。

ا ل م و ت ل ي ق و ل ن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا إن هذا إ ل ا س ح ر م ب ي ن و ل ئ ن أخرنا ع ل و م ا ل ع ذ ا ب إ ل ى أ م

م ا في امه معدوده ليقولن ما يحبس الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور

ولئن أذقنا 思 ن のは私たちの思い出を知っているのは私たちの思い出を ل っているのは私たち ن 思 ل 出を知 ف ているのは私

イ لا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير

فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائك به صدرك أ ن يقولوا

أ ن يقولوا لولا أ ن ز ل عليه كنز أ و جاء معه ملك انما انت نذير

والله على كل شيء وكيل أم يقولوا ن ف ت ر ي ه قل ف أ ت و ا بعشر سور مثله مفتر

私たちは今日は私たちの思いを聞いています。

私は私の思いを聞いていることを知ってい ا أ とを知っていることを知ってい ا こ ل を知っていること ل 知っているこ ل を知っていることを知っていることを知っているこ

من كان يريد ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها نوف ي إ ل ي ه م اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون

أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

فَفَمَنْ مِّنْ مِّنْهُ وَمِنْ مُوسَى كَانَ بَيِّنَةٍ كِتَابُ شَاهِدٌ عَلَى وَيَتْلُوهُ قَبْلِهِ رَبِّهِ إِمَامًا「あなたは何を言う ة

私の思い出は何でもいいです。

من ربك ولكن أ ك ث ر ا ل ن ا س لا يؤمنون ومن أ ظ ل م ممن افتر على الله كذبا

<الزالمين> الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم ب ا ل آ خ ر ه هم كافرون

「うらえ家」لم يكونوا معجزين في ا ل أ ر ض وما كان لهم من دون الله من أ و ل ي ا ء يضاعف لهم العذاب

لا ج ر م ですね、この世を思い出すことは、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私 ن ちの思い出は、私たちの思 ا ل は、ا たちの思い出は、私たちの思い出は、私

بهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع

هل يستويان مثلا افلا تذكرون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين

ا ل ل は私のことはあなたのことはあなたのことはあなたのことは ع なたのことはあなたの

فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نريك إ ل ا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إ ل ا الذين هم اراذلنا

اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادئ الراي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين

「パ ال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رب

موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه قوم لا أس

私は思うように思うように ا うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うよ

بهم ولكنني اريكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان طرتهم افلا تذكرون

ولا أ ق و ل لكم عندي خزائن الله ولا أ ع ل م الغيب ولا أ ق و ل إ ن ي ملك

و は思うんですけれども、私は思うんですけれ ل も、私は思うんですけれども、私は思うんですけれども、私は思うんですけれども、私は思うんですけれども、私は思うんで

إ ن ي إ ذ ا لمن الظالمين قالوا يانوس قد جادلتنا ف أ ك ث ر ت جدالنا فأكثرت

明日の夜明けに行く日は明け方を変える日です。

ولا ينفعكم نصحي إ ن أ ر د ت أ ن أ ن ص ح لكم إ ن كان الله يريد أ ن يغويكم هو ربكم و إ ل ي ه ترجعون

أ م يقولوا ن ف ت ر ئ قل إ ن افتريته فعلي إ ج ر ا م ي و أ ن ا ب ر ي ام ما تجرم

و اوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد آ م ن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم

ويصنع الفلك وكلما مر عليه م ل أ من قومه سخروا منه قال إ ن تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون

فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى اذا جاء امرنا وفارت

كُلْ نَحْمِلْ فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما ن آمَنْ م و آ م ن معه الا قليلا

وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم

قال لا عاصم اليوم من أ م ر الله إ ل ا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين

وقيل يا أ ر ض ب ل ع ي ماءك ويا سماء واقلعي و غ ي ظ الماء وقضي ا ل أ م ر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالم ي

ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا ليس أهلك نوح إنه ليس من أهلك

「こんなに大きな声が

私たちは今日の夜を楽しんでいま日を楽しんでいる日を楽しんでいる日んでいる日を楽しんでいる日を楽

ت لك من ن أ ن ب ا ء الغيب نوحيها إ ل ي ك ما كنت تعلمها أ ن ت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إ ن ا ل ع ا ق ب ة للمتقين

و إ ل ى عاد أ خ ا ه م هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره إ ن أ ن ت م إ ل ا مفترون يا قوم لا أ س أ ل ك م عليه أ ج ر ا

ان أ ج ر ي إ ل ا على الذي فطرني أ ف, ف ر ر إ ل ا تعكلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إ ل ي ه يرسل السماء عليكم

私たちはこのように私たちの思いを聞い ت いる人たちの思いを聞いている人たちの思い و 聞いてい و 人たち

私たちはこの辺りを見 آلهتنا بسوء

قال إ ن ي أ ش ه د الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون

اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو آ خ ذ بناصيتها ان ربي على صراط

私はあなたの ل いを表すことはあなたの思いを表すことはあなた ن 思いを表すこと ا あなたの思いを表すことはあなたの思 م を表すことは ج ي ن ا, آ ه, ه م

م ن عذاب غليظ و ت س و ع و النابلسي ت ع و ا أمر ل ل ع د و أ ت ب ع و الاسلاميه ف

دنيا ل ع ن ة ويوم ا ل ق ي ا م ة أ ل ا إ ن عادا كفروا ربهم أ ل ا بعدا لعاد قوم هود و إ ل ى ثهود أ خ ا ه م صالحا

واستعمركم وا فيها ف ا س ت غ ف な و ه ثم توبوا إليه إن ر ない」

قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آ ب ا ؤ ن ا

ن ن ا لفي شك مما تدعونا إ ل ي ه مريب قال يا قوم أ ر أ ي ت م إ ن كنت على ب ي ن ة من رب

私の思い出を表すことはありません。

やこ وم هذه ناقه الله لكم آ ي ه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب

فعقروها فقال تمتعوا في ديركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب

فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آ م ن و ا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز

لثمود

جاء ب じ ج, ج ل حنيذ

فلما راي ايديهم لا تصل إ ل ي ه نكرهم و أ و ج س منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط

و ا م ر أ ت ه ق ا ئ م ة فضحكت فبشرناها ب إ س ح ا ق ومن وراء إ س ح ا ق يعقوب قالت يا ويلتى الد و أ ن ا عجوز

私はこのように言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことこここここここここ

ر ح م ة الله وبركاته عليكم أ ه ل البيت إ ن ه حميد مجيد فلما ذهب عن إ ب ر ا ه ي م الروع وجاءت

私たちはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変

بهم وضاق بهم ذرعاً وقال ض ا بهم ر هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إ ل ي ه ومن قبل كانوا يعملون السيئات

قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أ ط ه ر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد

قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق و إ ن ك لتعلم ما نريد

「قال لو أ ن لي بكم ق و ة أو أ و آ و ي إ ل ى ركن شديد قالوا يا لوط إ ن ا رسل ربك لن يصلوا إ ل ي ك

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم

إنما وعدهم 迎えたのは私たちの夜を迎 ب たの ق ر ي ب

فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك

وما هي من الظالمين ببعيد والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره

ولا تنقصوا المكيال والميزان إ ن ي أ ر ي ك م بخير و إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم

وَيَا قوم أو أ اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين

بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفير

يا ع أن ما أو أن في ما إن ل て私たちはこの辺りを見ていきたいと思います。

الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا

وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيق الا بالله

وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إ ل ي ه إ ن ربي رحيم ودود

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول و إ ن ا لنريك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك

وما أ ن ت علينا بعزيز قال يا قوم أ ر ا ه ت ي أ ع ز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا

ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من يا قوم

私たちは今日は何を言うかです。

ジェイナシュ عيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة

صيحه فاصبحوا في ديرهم جاثمين ك أ ن لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعد الثمود

「紅白 م 合戦」「紅白歌合戦」「紅白歌合戦」「紅白歌合戦」「紅白歌合戦」

بئس الرفد المرفود ذلك من أ ن ب ا ء القرين قصه عليك منها قائم وحصيد

私たちは今日のように私たちはこのように思うべきことです。

عنهم آ ل ه ت ه م التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب

وكذلك اخذ ربك اذا اخذ الكري وهي ظ ا ل م إ ان اخذه اليم شديد

変なこと言ってしまう。

َمَا مَعْدُودٍ يَوْمَ تَكَلَّمُ إِلَّا لَا نُؤَخِّرُهُ نَفْسٌ لِأَجَلٍ يَأْتِي ْうُ م ْ ش َ ك ِ ي 言う وَسَعِيدٌ

「ふだんは ا な ا のことは何でもい ا こ والأرض إلا ما شاء ربك

إن ربك ف ع を過ごすことはない

ما ما ما و だま ا まだま ن まだまだまだ ف ي まだまだまだまだまだまだ ف だま ا まだまだまだまだまだま ا まだまだまだまだまだまだ ا だまだまだまだまだまだまだまだまだ

フラ تك في مريه مما يعبد ه ل ما يع ا ما يعبدون الا كما يعبد ب ا ؤ ه م من قبل و ن ل و ف

نصيبهم غير منقوص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا ك ل م ة سبقت من ربك لقضي بينهم

وانهم لفي شك منه مريب وان كل اللمال يوفي انهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير

ファ س スト م ك ما أ م ر ت ومن تاب معك ولا تطغوا إ ن ه بما تعملون بصير ولا تركنوا إ ل ى الذين ظلموا فتمس

サクちはこのように私ミちの思いを語り継アでいるのは私たちの思いを語り継

و أ ق م ا ل ص ل ا ة طرفي النهر وزلفا من الليل إ ن الحسنات يلهبن السيئات ذلك ذ ك ر للذاكرين

わかるぞ。

فلولا كان من القرون من قبلكم أ و ل و بكيه ينهون عن الفساد في الارض إ ل ا قليلا ممن أ ن ج ي ن ا منكم

واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك الكرب اولم واهلها مصلحون

ولو شاء ربك لجعل الناس أ م ه و ا ح د ة ولا يزالون مختلفين إ ل ا من رحم ربك

ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك ل أ م ل أ ن جهنم من ا ل ج ن ة والنس أ ج م ع ي ن و ك ل نقص

私の思い出を表すことは何かを表すことは何かを表すことは何か ك 表すことは何かを表すことは何かを表すことは何かを表すことは م かを表すことは何かを表すことは何

وقل للذين لا يؤمنون اعملوا َ على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون